فَمَن لا يَفْقَهُن وَإِذَا رَأَيْتَ تُرْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هَهُوَلَعَدٌ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ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 اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَئِنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَنْ عند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 هُوَ رَسُولُهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْهِكُكُم أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ وَلَا ذالك فاولائكم الخاسرون يا ايها الذين امنوا لا تريhekم اموالكم ولا اولادكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولا سِنٌ وَآفِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ لِمَوْتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا فارن ثاني الى اجل قريب الى اجل قريب فاصبر ودق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وَأَنثِقُوا مِنَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدِّقَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نفسا اذا جاءك اجلفا والله خبير بما تعمل